ومن المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ى الذي باركنا حولا you Yes, t i l r Shaheed. Thank you. a I say you、right. إ ف ض ي ل ه الدكتور محمد ر ا ت ا ل ن ا ب ل ああ、やったん 「わか蘭」 وكسر الرسل نالزمناه طعامنا Oh no! you